رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من المجالس العلمية من هذه الدورة المباركة بإذن الله جل وعلا، والذي صب الذي خصص، كما سبق لقراءة ما تيسر من كتاب الصحيح المسند. من فضائل أهل بيت النبوة لصاحبته أم شعيب الوادعية زوج العلامة محبل ابن هادي الوادع رحمه الله تعالى وما زلنا في قراءة ما ذكرت في فضائل عائشة رضي الله عنها قالت المصنفة حفظها الله تعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد, بن حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل فيه للمسلمين بركا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى. الصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله الشرفة وعلى صحبه النجبى وعلى من سار على نهجهم واقتفى أما بعد فهذا حديث آخر من أحاديث فضائل أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري في كتاب الطهارة في باب التيمم في سبب نزول آية التيمم ويرويه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أثناء فالحديث ظاهره الإرسال لكنه صحيح لا شك في ذلك وإن كان عروة لم يشهد القصة و. قد جاء من طرق عدة خرجها البخاري ومسلم وغيرهما والحديث هو متفق على صحته. قد جاء أيضا من رواية مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه يعني محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا فصار مسندا من هذه الطريق والحديث متفق على صحته ولا شك في صحته كما قال الحافظ ابن عبد البر في شرحه على الموطة مسمى بالتمهيد وهذا الحديث جمع مسائل عدة والشاهد من ذلك قبل أن نذكر فوائد الحديث الشاهد من هذا او من هذا الحديث على فضائل أم عائشة رضي الله عنها أنها كانت سببا تخفيف الله تعالى عن هذه الأمات وسبب نزول آية التيمم المحكمة التي لم تنسخ فمن فضائل أمنا رضي الله عنها أنها كانت سبب تخفيف الله تعالى عليه وأصل القصة كما جاء في الرواية الأخرى أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج قرع بين نسائه حتى لا يظلم إحداهن وهذا من تمام عدله وإنصافه صلوات الله وسلامه عليه فخرجت القرعة في أمنا عائشة قالت حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش يعني موضعان هذا شك من الراوي موضعاني ما بين المدينة وخيضاء إن قطع عقد لي وهنا قالت في الرواية التي ذكرها الأخ الرواية الأولى حديث عروة أن عائشة استعارت من أسماء قلادة وهذا الصحيح أن العقد أو ما يسمى بالقلادة استعارته أمنا عائشة رضي الله عنها من أسماء رضي الله عنها فهلكت يعني ضاعت في الطريق ضاعت في الطريق وهذا فيه جواز العارية وفيه جواز إعارة الفلي وفيه أيضا جواز المسافرة بالعارية يعني يعيك أخوك شيئا فيجوز لك أن تسافر به بشرط كما ذكر النوي أن يأذن لك بذلك بشرط أن يأذن لك بذلك قالت في الرواية الأخرى فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وهذا فيه يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا تربية السلف ولمن بعدهم على المحافظة على حقوق المسلمين وأموالهم بعض الناس ممكن يسقط له حاجة في الطريق قال خلاص سقطت لا التمث يعني فتش عن حاجته أعارك شيئا ثم ضاع لك في الطريق فلا تقول يعني ضاعت وكذا ففي حرص النبي صلى الله عليه وسلم وحرص عائشة رضي الله عنها على العارية وعلى حقوق الغير واعتنائهم بحفظها وإن كانت شيئا قليلا وإن قلت لذلك أقامت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على التماس هذا العقد وأقامتهم على مكان ليس فيه ماء قالت وأقام الناس معه وليس على ماء وليس على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق يعني يشتكون ما صنعته عائشة من إقامة الناس على ماء على مكان ليس فيه ماء وليس معهم ماء فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا وليسوا مع وليس على ماء وليس معهم ما يعني مكلفته ماء والقوم ليس معهم فجاء أبو بكر الصديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد في هذه الرواية أيضا منقب لعائشة ذكر منقبة ثاني لعائشة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام على فخذها كان ينام على فخذها وهل يتصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على فخذ وعلى يعني في حجر امرأة تخونه كما تصفه تصفها يصفها بذلك الروافض الشيعة فقال لها أبو بكر أبوها حبث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ما وليس معهم ما يعني يعاتبها فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطع يطعنني بيده في خاصرتي يعني كم نقول إحنا يقرصها في خاصرتها فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وذلك فيه فائدتان الأولى فيه تأديب الرجل لولده بالقول والفعل فيه جواز ضرب الولد وإن كان كبيرا وفيه أيضا تأذيب الرجل لابنته وإن كانت متزوجة وخارجه عنه فهذا أبو بكر الصديق يعني يعاتب ابنته ويعني كان كما قالت يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وهذا فيه عظيم محبة عائشة رضي الله عنها لزوجها رسولنا صلى الله عليه وسلم ويظهر ذلك من احتمالها للأذى وصبرها من أجل أن لا يستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ولا تشوش على نومه قالت لا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخري فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء وجاء في الرواية الأخرى قال فصلوا يعني حينما أصبحوا بغير وضوء وهذا استفد منه البخاري وجمهير العلماء على أن من عدم الماء والتراب يعني عدم الصعيد وعدم الماء يصلي على حال يصلي على حاله وفي المسألة خلاف بين العلماء وذكر أنه أربعة أقوال ونقل في المذهب المالكي ذكر في المذهب المالكي قولا خامس يعني مجموعة الأقوال خمسة أربعة وايضا في المذهب أربعة الصحيح من هذا الصحيح منها أنه يجوز الصلاة لعادم الطهورين يصلي على أيح. حال يصلي على أيح. ونسب للمذهب المالكي قول قال عنه ابن عبد البر أنه شاذ وهو أنه لا يصلي يعني لا في الحال ولا يقضي شكي هذا القول عن مالك لكن كما قال ابن عبد البر هذا قول مهجور شاذ مرغوب عنه ولم يصع عن الإمام مالك رحمة الله عليه المنقول في المذهب إما أن يصلي ولا يقضي يصلي على حاله ولا يقضي وهذا مذهب الجماهير هو الصحيح. القول الثاني عن مالك الذي هو في المذهب أنه يصلي ويقضي. يجب عليه أن يصلي ويجب عليه القضاء. والقول الآخر أنه لا يصلي ويجب عليه القضاء. والقول الرابع الذي ذكرناه وهو الشاذ. لا يصلي ولا يقضي. هذا قال قال عنه عبد البر لا يصح عن مالك. قول شاذ. وإنما استفاده بعض الفقهاء من ذكر الرواية هذه التي ذكرها الإمام مالك موطئه ولم يذكر فيها الصلاة ولم يذكر فيها أن النبي صلى الله وأصحابه والقول الرابع عند الجمهور أنه يحرم عليه الصلاة في تلك الحال ويجب عليه القضاء تراجع هذه المسألة في كتب الفقه وشروح الحديث قال فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن الفضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر وهذا فيه ثناء على آل أبي بكر الصديق بما فيه أمنا عائشة رضي الله عنه فكانت هي سبب نزول الآية حدثها للناس ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الكماث العقد كان سبب نزول آية التيمم والتي ينعم بها أهل الأعبار إلى أن تقوم الساعة يعني تصور ما كانش آية التيمم ولم يجد ما إما أن يلزم به الوضوء وهو كاره وقد يتأذى وقد يعني يتفاقم مرضه وقد يموت وإما أن نقول له لا تصلي وهذا أيضا مصيبة أن يبقى يعني أيام وهو منقطعا عن ربه ولا صلة له بمولاه جل وعلا فهذا من أعظم بركاتي آل أبي بكر السبيق وبركه هنا بركة معنوية فهذه من أعظم بركتي أمني عائشة رضي الله عنها ومن فضائلها العظيمة ومناقبها الرفيعة أنها كانت سبب نزول آية التيمم رضوان الله عليه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا حرصا على بيت عائشة قالت عائشة فلما كان يومي سكن نعم هذا أيضا حديث عظيم وإن كان هذه الرواية فيها اختصار النبي عليه الصلاة والسلام وحديث هشام بن عروة عن أبي عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه وظاهره الإرسال لكن الحديث صحيح جاء مسندا ومتصلا في رواية العدة في البخاري وفي مسلم في صحيح البخاري وفي صحيح المسلم أنه لما كان في مرضه يعني الذي توفي منه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا كان يرجو النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت فيه نوبة أمنا عائشة هذه الرغبة فضيلة لوحده وإن لم يقدر الله له أن يموت في نوبة عائشة قال حرصا على بيت عائشة قالت عائشة فلما كان يوم سكن يعني مات في يومها قد جاء في صحي البخاري صحي مسلم من رواية أطول من ذلك قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما بينه حاطرتي وقاطرتي فدخل أبو بكر الصديق دخل عبد الرحمن بن أبو بكر أخوها أخوها عبد الرحمن وكان في يده سواك يستن به قالت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك قالت عائشة فأخذته فقضمته وطيبته يعني بثمية وكانت تقول يعني, يعني التقى ريقها برق رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهذا أيضا منقبه أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وآخر يعني ما من الريق ريق أمين عائشة رضي الله عنها ثم دفعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم دفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت فاستن به فما رأيت استن استنانا أحتنى منه قط ثم رفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى يعني ثلاث مرات ثم قبض عليه الصلاة والسلام وماتت ومالت يده فهذا أيضا من مناقب عائشة رضي الله عنها العظيم أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأن يرغب في ذلك ويقول أين أنا غبا بل يموت في حجرها رضوان الله عليه وأكثر من ذلك أن يذوق قبل موته من ريقها رضوان الله عليه فهذا الحديث على اختصاره وما جاء في الرواية الأخرى يدل على مناقب وفضائل عظيمة لأمنا عائشة رضوان الله عليه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت عائشة رضي الله عنها فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة فمرير رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار قالت فذكرت ذلك فذكر ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلم لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها هذا أيضا فيه فضائل عدة لأمنا عائشة رضي الله عنها قال عروى رضي الله عنه ورحمه الله تعالى قال كان الناس يعني الصحابة رضوان الله عليهم يتحرون بهداياهم يوم عائشة يعني يشتهدون ويتقصدون اعطاء الهدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نوبة عائشة لما لعلمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة اكثر من غيره ويفرح بان يدخل عليه الشيء وهو في نوبة ام عائشة رضي الله عنها ف كان الصحابة يبتغون ويتقصدون الإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة قالت عائشة فشمّع الصواريخ إلى أم يعني كان هناك حزبان من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عادي كما جاء في رواية البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنّ حزبين. فحزب فيه عائشة وحقصة وصفية وسودة والحزب الآخر فيه أم سلمة وسائر النساء والصحابة علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت الهدية أرادوا أن يهدوا له هدية تقصد كما سبق يوم عائشة فكلم حزب أم سلمة أم سلمة وقلنا لها والله إن الناس يتحرون بها داياهم يوم عائشة وإن نريد الخير كما تريد هذا ما يسمى بالغلطة يعني يريدون أن يصل لهم من الخير مثل ما وصل لعائشة فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استطاعت يعني باقي النسوة أن يكلمنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر فأمرنا أمنا أم سلمة رضي الله عنها أن تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قال قلنا له لها فمرير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدو إليه حيث ما كان يعني لا يتقصدون ولا يتحرون, يتحرون يوم عائشة ونوبتها فيهدو في أي يوم تأتي في يوم عائشة في يوم أم سلم في يوم ميمونة في يوم جويرية في يوم حطة فهي يعم الخير بذلك جميع النساء، حيثما كان أو حيثما دار، قالت فذكر فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت أم سلمة فأعرض عني كأنه لم يرضى عليه الصلاة والسلام بها أنا، ورد قلوب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم هذا قسم فيما أملك فلا تظلمني فيما لا أملك. وتملك يعني المحبة القلبية المرء إذا كان يعني له زوجات قلبه ينيل إلى إحداهن فهذا لا يلام عليه الذي لا يلام عليه الجور في المبيت وفي النفقة الواجب عليه أن يعدل في المبيت وفي النفقة ينفق عليهما بالسوية ويعدل في الأيام أما المحبة القلبية فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذلك يعني أعادت له الكلام فأعرض عني فلما كان في الثالثة ذكرت له ذلك يعني ذكرت له ما أرادته باقي النسوة فقالت او فقال عليه الصلاة والسلام يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة لا تؤذيني في عائشة أي في حقها وانظروا لهذا الأسلوب قال عليه الصلاة والسلام لا تؤذيني في عائشة ولم يقل لا تؤذي عائشة لا تؤذيني أبلغ من قوله لا تؤذي عائشة لما لأن أذاها أذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا قاله عليه الصلاة والسلام لمن قاله لنسائه اللاتي من أهل الجنة في أمر يسير مسألة هدية فقط يعني الصحابة يعطوا الهدية في أي يوم فمرض النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر ذلك إذاء الله لأنه في أذى العائشة فمبالغ في من يؤذي يؤذي عائشة في عرضها. فهو من أعظم الأذى والقدح في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من يغمس في عائشة أو يقدح فيها أو يرميها بالفاحشة هذا أعظم جرما وإذأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤديني ثم أخبر النبي صلى الله عليه هذه كلها فضائل للعائشة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة عظيمة أختست بها أمنا دون باقي الأمهات فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها يعني ما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف يعني في فراش واحد ملتحف مع زوجته إلا في إلا مع عائشة رضي الله عنها. فهذا من المناقب العظيمة والفضائل الرفيعة لأمنا عائشة رضي الله عنها فضائل أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النظر هاشم بن القاسم قالا جميعا حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس وهذا حديث بهذ قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فذكرها علي قال فانطلق زيد حتى أساها وهي تخمر عجينها قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكست على عقبي فقلت يا زينب أرسر رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن قال فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجاء فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله كيف وجدت أهلك قال فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب قال ووعد القوم بما وعظوا به زاد بن رافع في حديثه لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا إلى قوله والله لا يستحي من الحق هذا الباب الثالث من أبواب فضائل أمهات المؤمنين وهو يتعلق بفضائل أم المؤمنين زينب بنت جحش رضوان الله عليها وزينب بنت جحش هي بنت رباب بن يعمر الأسدي حليف بن عبد شمس وأمها أميمة بنت عبد المطلب أميمة بنت عبد المطلب أي من تكون عمته رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنا زينب من المهاجرات الأول تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث وقيل خمس وكانت قبله عند مولاه كما جاء في هذا الحديث زيد بن حارف رضي الله عنه وفيها أنزل الله تعالى فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها وكان زيد يدعى ابن محمد كان يدعى ابن محمد فلما أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرته انت فما كان يعني عليه أهل الجاهدية ما كان عليه أهل الجاهدية وكانت أمنا زينب رضي الله عنها من سادات النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا وتوفيت رضي الله عنها في سنة عشرين من الهجرة ومناقبها كثيرة ومن أعظم مناقبها أن شهد, له شهد لها الرب سبحانه وتعالى في كتابه بالإيمان. في قوله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله امرا أن تكون له من خياره من امرهم المراد بالمؤمنه في الآية أمنا زينب بنت جحش كما خرج ذلك ابن جرير وابن مردويه وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ليخطب على فتاة زيد بن حارث زيد بن حارث فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها قالت له لست بناكحته, لست بناكحته قال بلا، فانكحيه قالت يا رسول الله وامروا في نفسي فبينما هما يتحدثاني أنزل الله تعالى هذه الآية على رسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قضى الله ورسوله وقضى رسوله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج فتاة زيد بن حارث قالت قد رضيته لي يا رسول الله منكحا وقال نعم قالت إذا لا أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحته نفسي قد أنكحته نفتي وهذا الحديث الذي خرجه البخاري أيضا فيه فضيلة من فضائل أمنا زينب بنت جحش وهو فيه إشارة إلى أن زواجها كان من فوق السبع سماوات كما سيأتي في الحديث الذي بعده في الحديث الذي بعده قال أنس لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي يعني بأمر الزواج أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها قال فانطلق ذلك حينما طلقها زيد فانطلق زيد حتى أتاه وهي تخمر عجينها يعني تغطي العجين قال فلما رأيتها عظمت في صدري يعني إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونكفت على عقب يعني ولا بظهره ولم يشاء أن ينظر إليها بعد أن خطب خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قال فوليتها ظهري ونكثت ونكست ونكست على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك يعني بالزواج يخطبك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي يعني لا أقبل ولا أرفض حتى استخير الله تعالى وذا فيه فائدة وهي أن المرء إذا عرض عليه الشيء أن يستخير الله سبحانه وتعالى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه كما في حديث جابر كان يعلمنا الاستخاء فتقوم تصلي ركعتين ثم تقول اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم فأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الزواج مثلا أو هذا الصفر أو شراء هذه السيارة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمره وعاجله وآجله فاقدirه لي ويستله لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمره وعاجله وآجله فاصرف عني واصرفني وصرف وصرفه عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به قال حتى أآمر ربي فقامت إلى مسجدها يعني أم صلاها ونزل القرآن لتزويجها فلما قضى زيد منها وطر وجناك إلى أن قال يعني الشاهد هذا الموضع الأول من فضائلها الموضع الثاني أن أنها كانت سبب هذه الحادثة كانت سبب نزول آية الحجاب وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخل بيوت النبي إلا أن يذن لكم بسبب هذه الحادثة ودخول زيد بن حارثة نزلت آية الحجاب قوله تعالى لا تدخل بيوت النبي إلا أن يذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه فهاتاني فضيلة تاني دل عليه ما هذا الحديث؟ وص. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أناس رضي الله عنه قال جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأنسك عليك زوجك قال أنس رضي الله عنه لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه قال فكانت زينب تفخر على أجواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوج زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات نعم هذا فيه أيضا فضيلة عظيمة لزينب وهي أن الله تعالى زوجها من فوق سبع سماوات من غير ولي ولا شهود من غير ولي ولا شهود وهذا من خصائصها من خصائص رضوان الله عليه ولم يشارك في هذه المنقذ وهذه الفضيلة غيرها من النساء لا نساء النبي عليه الصلاة والسلام ولا نساء المؤمنين وبذلك كانت تفخر ربي الله عنها على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وتقول زوج كن أهالي كل يعني الولي وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات من فوق سبع سماوات فهذا خاص بها رضوان الله عليها أما باقي النساء فلا بد من الولي والشهود في صحة عقد النكاح وإلا فلا يصح والله أعلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنا بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطع وأطعم عليها يوم إذ خبز ولحم وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء هذا أيضا فيه تقرير لما سبق أن آية الحجاب نزلت في زينب بنت جحش وبسببها وأيضا تقرير لما سبق في الحديث الذي قبله أن الله تعالى أنكحها في السماء وفيه فائدة أقرأ أن النبي عليه الصلاة والسلام أطعم عليها أي أولم عليها يومئذ خبزا ولحما وسيأتي يعني التصريح بالوليمة في الحديث الذي بعده قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس رضي الله عنه فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاه نعم هذا فيه تخصيص لزينب رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام في الزيادة في أمر الوليد ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها يعني على زينب أولم بشاء هذا يفيد أن باقي النساء أولم عليه النبي أقل من الشاء ويدل هذا على فضيلتها وعظيم مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر العلماء أن سبب إلامه عليه الصلاة والسلام بالشاء هو شكره عليه الصلاة والسلام لنعمة الله تعالى في أن الله سبحانه زوجه إياها بالوحد، هذه نعمة، وخاصية له عليه الصلاة والسلام لهذه الزوجة، فناسب ذلك أن يشكر الله أن يشكر الله تعالى بإراقة الدم الذي هو من أعظم العبادات البدنية، إراقة الدم فأول ما عليها بشاة، لعلنا نكتفي في بهذا القدر ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وعملا وكنا نود أن نقرأ شيئا من فضائل أم سلمة وفضائل ميمونة بنت الحارث وفضائل حفصة وباقي النساء لكن الوقت بهمنا فلعل الإخوة يقرؤون ذلك يعني لأنفسهم في بيوتهم فهذا الكتاب فيه من الفضائل الجمة التي وردت في الأحاديث الصحيحة عن أمهات المؤمنين والتي ينبغي على المسلمين أن يتدارسونها فيما بينهم وأن يقرؤونها لنسائهم وبناتهم حتى يتعلمن من آداب وأخلاق نساء هذه الأمة الصالحات أمهات المؤمنين رضوان الله عليه أجمعين ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في مجالسنا هذه وأن ينفعنا بها وسائر المسلمين وأن يكتب لنا بها الأجر العظيم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون وأن يغفر لنا بمثل هذه المجالس ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانية وسرها ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزا الله الأستاذ على تعليقاته على هذه الأحاديث من هذا الكتاب القيم فبارك الله في المصنفة وفي المعلق وأجزل لهم المثوبة ونعلم كما ذكر الأستاذ الحضورة بأن هذا المجلس هو المجلس الأخير في القراءة من هذا الكتاب كما نعلمكم بارك الله فيكم بأنه سيكون ختام هذه الدورة بعد صلاة العشاء في هذا اليوم فبارك الله في الجميع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا